العالم ما فيه بجنونك بتغار عليهم من وعد مني مبخونك حتى بمظرات عمفكر ضيع خيالي تأمشي وتعرفني لحاجة أنا ما بيوم عرفت قول بحبك لا ما قلت إلا معاك أنا مجدوني مثلك صرت قبلك أنا ما بيوم عرفت قول بحبك لا ما قلت إلا معاك انا مجنون وقلبي انكسرت قبلك انا ما يوم